بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عينصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا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 قال كذلك قال ربك هو علي هينون وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 110. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون 111. نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا 110. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّا عَتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًا وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ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 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا وجد بينا إذا تتل عليهم آيات الرحمن خروس الجذو وبكية 129. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عذن التي وعد الرحمن عباده بالغيب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 أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ بِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَعْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْ 126. مِن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا 127. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها عصليا وإن منكم إلا واردها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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أحسن أثاثا ورئيا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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أَمِ اتخذ عند الرحمن عهدا كلا 119. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا 110. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا 111. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا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 يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوخ المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذا الرحمان ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا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 تَقِينًا وَتُنذِر بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركزا